لا. وأشهد أن لا إله إذا الله وحده لا شريكا وأشهد أن محمدًا عبده رسول الله صلى على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد اللهم بات على محمدٍ وعلى آل محمد كما بردت على آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد وبعده فمن لوحة كلام السبب ولا زال حديثنا موصولاً حول قول عبد بن العاص رضي الله عنه أرضاه لا يزال المرء يجني ثمرة العجلة الندامة بكرنا في درس الأمس أن الإنسان فضر عجولاً بطبعه كما قال الله جل وعلا الإنسان من عجل وكما قال الله تبارك وتعالى وكان الإنسان عجولاً وذكرنا أن العجلة في القرآن والسنة مذمومة إلا ما كان مسارعة إلى الله جل جلاله ونبهني بعض الافاضل جزاه الله عن عن جزاه الله وعنكم خيره قال العجلة في اللغة ان هي يفعل الشيء قبل اوانه العجلة في اللغة ان من يفعل الشيء قبل اوانه وهي مذمومة في الكتاب والسنة باطلاقا واين انو الذي يمتدح هو المسارعه وهو فعل الشيء في اول وقته ففرق بين المسارعه والعجله فاولى على خطئي الليلة البارحه لما ذكرت أن المسارعه الى الله ان العجله في السير يضايع عن جل ممدوح ففرق بين المسارعه والعجله فالمسارعه فعل الشيء في أول وقته كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سئل أي العمل أفضل أو قال أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها في لفظ خالج الصحيح الصلاة في أول وقتها وفي هذا قول الله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة فالعجلة مذنومة إذن في الكتاب والسنة ومن هنا اتفق العقل والشرع معا على قاعدة كلية كبرى وهي من تعدل شيئاً قبل أوانه عقبت بحمان وذكرنا أن العقل يؤكد صدق هذا فمن تعدل أكل اللحم قبل موجه فاته اللحم ولم يستفد ولم يستفد هذا في العادات والمباحات وكذلك هو في الشر فمن أفطر قبل المغرب متعجلاً للفقر فاته الصيام. من وقف على عرفة قبل يوم عرفة فاته, فاته الحد والحد عرفة وذكرنا أن مجالات الاستعجال لا كانوا تحصى فهي في الناس كثيرة جدا إذن الأصل في الإنسان العجل فالمجالات إذن كثيرة وذكرنا بعضها في الليلة البارحة أدمع كلامي في ذلك مثلاً فالاستعجال في الدعاء ايضا مذمون شرعاً وذلك أن الإنسان قد يبعو بالشر وهو يحسب أنه يبعو بالخير ذلك أن علم الإنسان قاسر كما قال الله تبارك وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو قيب لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شغل لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فكم من أمر يحسبه المرض خيرا معه فإذا به شغل معه وكم من أمر يحسبه المرض شغل معه فإذا هو الخير المحر وأضرب على ذلك مثالا من قصة أصحابك بل من قصة موسى عليه السلام مع الخضر قتل الغلام في هذه القصة خير أو شر تتفق العقول على أن قتل الغلام في هذه القصة إنما كان شرا محظر غلام لم يذنب خرج إلى الطريق بغير ذنب اقترب لقيه الخضر عليه السلام فنزع رأسه عن جسده خير هذا أو شرف؟ العقل المجرد يقول هذا شرف لكن لما أظهر الله عنه و لنا شيئا من حكمته تبين أن قتل الغلام كان خيرا قال أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما قريانا وكفرا وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك الغلام طبع كفرا فلو شب هذا الغلام لكان كافرا ولأرحق أبوين على الكفر فكانت رحمة الله بأبوين أن قتل الغلام صغيرة خرقوا السفينة كفالك طرأوا بعقول شرمح جماعة في السفينة حملوك وبغير أجر أخذوك أيكون جزاء إحسانهم أن تخلق لهم سفيناتهم وأن تنزع لوحة منها هل جزاء الإحساني إلا الإحسان؟ العقل المجرد يقول بأن هذا شرمح لأن لما أظهر الله عبد وجل لنا من حكمته تبين لنا أن خرق السفينة كان رحمة بأصحبها كما قال الله تبارك تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب إذن الإنسان نظرته في الغالب قصير إلا ما يوفق ويسدد بتوفيق الله له فالموفق من وفقه الله والمسدد من سدده الله كونك ترى الطريق هذا بفضل الله عليه غيرك عمي وعميانه هذا أو ذهاب بصره هذا خذلان وقع فيه والبصر ليس في العينين إنما هو في القلب كما قال الله تبارك وتعالى فإنها لا تعمل الأرصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور من هنا قد يدعو المرء بالشر وهو يأسو أنه خير وقد يحمله على هذا الحجلة أذكر خبرا أنا في حقيقة كنت متعددا في ذكره لكن أسأل الله عنه جل أن يكون السائل غائبا هذه الليل هذا سائل يسأل عن قصة لا تستاهل أولاد حتى أبداً مثل هؤلاء امرأة صنعت يعني في رمضان في اول شام المرأة صنعت شيئاً من عصير المانجة شفش أمانجة وجام شفش أمانجة طركت المية والعصير ونزلت تصنع شيئاً في بيتها فصعدت البنت الصغيرة أربع سنوات أو كده فرضعت الماء على العصير فخرجت بالأم في غضب وفي عجلة فَقَالَتْ مَكَنْشَ رَبِّنَا يَخْدِكُ وَنِرْتَحْ منك مَا جَاءَ الْيَوْمُ الْثَانِيِ إِلَّا وَقَدْ مَادَتُ الْبِنْكِ استأل معانا في المسجد لكم أسأل الله لكم أرجوه معانا الليلة أرودات مليات رياض كان يسأل هل الإنسان إذا داع على ولده قد يستجاب له أو لا داخل السؤال فهذا من أثر العجب ومن هنا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن عن أن يدعو المرء على نفسه أو على ولده أو على ماله المصادفة ساعة إجابة فهذا من استعجال المرء ومن شوء من استعجاله أن المرء قد يستعجل في الدعاء قد يستعجل أيضاً في الزواج كثير من الناس يقع في حي صريص وفي ندم بمجرد الزواج وما هذا إلا من شوء العجلة أنه لو تريد وتمحل فسأل عن المرأة وسأل عن أهلها وسأل عن حالها وأحوالها ربما تبينت له الحقيقة لكنه مثلا خطفه جمالها مجرد أن رآها خطف قلبه فاستعجل الأمر حتى عقد عليها ودخل بيها فوقعت الرأس في الفأس أو الفأس في الرأس فوقعت الرأس في الفأس أو الفأس في الرأس فوقع الندم كما قال عمرو لا يزال المرء يشني من ثمرة العجلة إن دائما والأعجل والأعجل في الطلاب يعني مسألة الاستعجال في الزواج هذا في الناس موجود لكن ليس بكثرة لاستعجال في الطلاب على أهول الأسباب تطلق النساء على أدفه الأسباب أشياء ومواقف لا تحتاج إلى الطلاب لكن ترى الرجل سريعا جدا إلى الطلاب حتى جاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضان فقال قد طلقت امرأتي عدد نجوم السماء مش مرة اثنين وثلاثة قال له ايه أني طالق بعدد نجوم السماء كم نتمنون وجاء رفض قال يا ابن عباس يا ابن عباس هاكي من هاناتك فإني طلقت امرأتي مئة قال عصيت ربك وحرمت عليك امرأتك وقال للأول قال بارت منك بثلاث وأما, وأما الباقي فهذا اتخذت به آيات الله هزوا أنا أتسألت سؤال من فترة واحد قال لمراته علي أفف الطلاق إيه أففت به كان بالله على أهول الأسباب ترى الطلاق يترفض به الرجل وحكمة الله عز وجل اقترض أن يكون الطلاق بيد الرجل لأن الأصل في الرجل أنه يتريث المرأة بحلاف هذا قال تعالى بشأن النساء ومن ينشأ من حليته وهو في الخصاب غير مبين إذا غاضبت المرأة لا تعرف ما تقول ولا ما تفعل لكن الرجل الحكيم من حكمته سبحانه أمجح الطلاق بيد الرجل لو كان الطلاق بيد المرأة لكان أعظم رجل لا يقيم على عصفة برأتي أكثر من أسبوع أو أسبوعين لكن رحمة ده طبعا نتفاق لكن لو كان هذا في النساء لضاع الرجال لكن دعم الله أن جعل الطلاق قوية الرجل لكن الإشكال أن بعض الرجال أخذ من صفات النساء فإذا رضد فراه لا يعرف ما يقول ولا ما يفعل وبعد الموقف يسر فهذا من شؤل الاستعجال الاستعجال في الطلاب وأكبر من يتحمل مسؤولية الطلاب بالحقيقة إنما هم الأولاد المرأة قد تتزوج قد تتزوج وقد تعيش حياه ربما تكون افضل من حياتها الاولى وكذلك يكون الحال في حق الزوج لكن يعيش الولد حياه يغني في حياه الاب والام فيتحملون مسؤوليه مسؤوليه الاستجابه والامر من شؤم من شؤم الاستجابه كذلك مثلا موصل الاستجابه الاستعجال في فعل الحرب فطرد الانسان عجولا إلى الحرام عجولا جدا إلى الحرام والأمر يحتاج إلى صبر وإلى تصبر وهذا من ثمرة الصيامة أن الله عز وجل افترضه علينا لنأخذ منه حكما وحكما منها حكمة الصبر على الحرام وحكمة الصبر على الطاعة والصبر على أقدار الله يؤلم لكن نسارع المرء إلى الحرام ثم يجلس ثمرته بعد ذلك نظم في الدنيا وفي الآخر كما قلت الصور كثيرة منها مثلا الاستعجال في الكلام يعني يخرج الكلام هكذا بغير تدفع وبغير احساب فيندم المر عليه في الدنيا وقد يندم عليه نظما عظيما في الآخر يرى النبي صلى الله عليه وسلم أو يسمع من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن في حق صفية رضي الله عنها بيدها تعني أنها قصيرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مثجت لماء البحر لم زجت كلمة ربما خرجت في غضل اشاره ربما خرجت في موقف حزن ولكت أو كذا بذلك البطل فخرجت هذه الكلمة فربما ندم عليها الموقف في الدنيا وفي نفسه عند مسلم حنيث جد بن عبد الله رضي الله عنه ورد أن رجلاً قال والله لا يغفر الله لفلان فقال الله من هذا الذي يتألى عليه قد غفرت له وأدخلت كالنار أو قال وأحببت عمل في سنن أبي داود من حديث أبي غريرة قال صلى الله عليه وسلم كان في ذن إسرائيل رجلان متآخين أحدهما قائع والآخر عاصر فكان الطريع كلما رأى العاصي على المعصية وعظبه وأمره ولنا فبينما هو ذات يومي يأمره هنا قال خلني وربي ملكمان قال والله لا يغفر الله لك فقرر الله أرواحهما ثم بعثهما بين يديه فقال للطائع أكنت بعليمة أكنت بعليمة ثم أمر به إلى النار وأمر بالعاصي إلى جنة قال أبو هوير هذا الشامد فوالله لقد تكلم بكلمة أو بقت دنياه وأخرى فوالله لقد تكلم بكلمة او بقت دنياه وأخرى وده من كلنا من كلمة فقط لاستجل في الدعوة بين الوحس أثناء دعوته إلى طائعات الجرح ومما سمع كلمة فضضب لنفسه فانتصل في الآية هذه الكلمة أنت لا تدري رحما أخذت بها هنا أو, أو هنا كذلك استعجال في الفهم وقد أشرب إليه أيضاً بارح فالإنسان يفهم الكلام أول وأهله ربما فهمه استعجالاً على غير وجهه وكما قال الشاعر وكم من عائب قولا صحيحة وآفته من من الفهم السقيم ومن هنا قال الحسن البصري رحمه الله لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوء وأن تقرى لها في الخير محمد لا تظنن كلمتك أو بكلمات خرجت من أفيك سوءة وأنت تجد لها في الخير محمد إنما يحمله على سوء الظن سوء الفتر ولو أنه تدبر في الكلمة وأدارها يمنا ويسرى لربما اتضح له حقيقة الأمر أو ظهرت له الحقيقة واضحة كالشمس لكن هو الاستعجاب ويزداد الأمر سوءا إن كان هذا في كلام العلماء فيقف المرة على كلام العلماء المتتبعاً لذلتهم فلا أرى ذلة قام بها ونشرها وقاماً يقول مع أن الكلمة ربما كانت محتملة وربما كانت في مسألة اجتهادية لكنه يفرح أنه يتكلم في الكبار وهذا إن على شيء فإنما يدل على سوء الطوية قال الإمام أحمد رحمه الله قال لحوب العلماء نسموماً من شمها ملط ومن أكلها مات لحوم العلماء بسمومة من شمها ملط ومن أكلها مات وتلقفها عنه ابن رحمه الله فقال أعلم وفقني الله وإياك المرضات وجعلني وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقادي أن لحوم العلماء بسمومة وعادة الله في هدك أستار منتقصيهم معلومة فمن أطلق لسانه في العلماء بالفلد بلار الله قبل موته بموت القلب وقرر هذا الطحاوي رحمه الله في عقلته المشهور فقال وأهل العلم من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الحديث والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير استبيل أو قال ومن ذكرهم بالسوء فهو على غير استبيل لكن هذا حملته العجلة وربما حمله الهوى وشهرة النفس الخطية على أن يتتبع زلات العلماء وإذا كانت خضائر الرجل أكثر من زلاته فينبغي أن تؤمر الزلات في رحول الحسنات وقد قيل إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث فكثرة الحسنات تمحى معها السيئات لكن هو الاستعجال كما ذكر إذا كان الاستعجال مذنوما على الوجه الذي ذكرناه فما هو الحل الحل أن تفر إلى الحكمة أن تفر إلى الحكمة وهي ضد العجلة فالحكمة فضل من الطاج عز وجل ونعمة قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد قوتي صيرا كثيرا والحكمة هي فعل. الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي تفعل ما ينبغي وتقول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي, الوقت الذي ينبغي أن تتكلم تتكلم في الوقت الذي ينبغي أن تسكن تسكن إن كان المنبغي أن تتحرك تحركت على وجه منطلط لا منحق وهذه الحكمة فضل من الظر لكنها لا تكون إلا مع العلم فلا يمكن أن توجد حكمة بغير علم من هنا فاصفر بعض العلماء هذه بالآية ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي طيما كثيرا أن الحكمة هنا إنما هي العلم فالحكمة أبدا لا تكون إلا بعلم والحكمة أبدا لا تكون إلا نابعة من سنة محمد صلى الله عليه وسلم فالحكمة والسنة قينان بل متلازنا ويوضح لك هذا قول الله عز وجل واذكرنا ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة فسنة النبي صلى الله عليه وسلم حكمة كلها فمن أخذها كان عالما حكيما كان صلى الله عليه وسلم يتكلم في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي صلى الله عليه وسلم ويفعل الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي صلاة ربي وسلامه عليه فقال لما دخل الأعرابي للمسجد فبال في مؤخرة المسجد وقام الصحابة عليه يضربونه فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تذرمون لا تفار عليه بولته ثم قال للصحابة بعد أن بالأعرابي هرقوا على بوله فجلا مما يضربون الأرض ثم أخذ الأعرابي فقال يا أعرابي انما المساجد لم تبن لهذا انه لا يصلح في المساجد شيء من البول ولا القذر انما هي انما اقيمت للصلاه وذكر الله او كما قال صلى الله عليه وسلم فكانت الحكمه ان عصبيه والعجله ربما اذهبت الاعربيه مرتدا وربما طرحته امر كذلك هذا العربي اذكر الذي جاء النبي الله عليه وسلم فاخذ بإذاً يقول يا محمد أعطني حقي لا من مالك ولا من مال أبي فقام الصحابة على الأعرابي فأجلتهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخل على العربي أو أعطى الأعرابي مالا على الملأ أرضيت يا أعرابي؟ قال لا فدخل به النبي صلى الله عليه وسلم في جمعته وظل يعطيه من المال حتى قال رضيت يا أعرابي قال رضيت وجزاك الله من صاحب أهلهم وعشيرة خيرة ثم قال صلى الله عليه وسلم للأعربي إن أصحابي قد وجدتوا في نفوسهم عليه فأرج فأذكر ما قلته لي عندهم فخرج به النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذا سألك مالا فأعطيته فزعنا أنه رضي رضيتها يا عربي قال رضيت وجزاك الله من صاحب أدليه وعشيرة خيرة ثم طلبت أعربي مسلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم كلاما معناه والذي نفسه بيده لو تركتم عليه لذهب مرتده إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل شررت عليه دابته فجر الناس خلفه فقال لهم بيده هكذا عني عني ثم أخذ شيئا من خشاش الأرض فرافعه لها فجاءت إليه والحديث بمعنى هي حلمة منه صلى الله عليه وسلم وأبو الآخر الذي قال يا محمد اغضني فقد عهدتكم آل المطلب مطلب تماطل من الناس فقال عمر وقال من قال من فقال صلى الله عليه وسلم لعمر هل أمرتم بحسن الطلب وأمرتني بحسن الهداب فكانت هذه الحكمة منه صلى الله عليه وسلم ويوم يقطع نزاع بين أمهات المؤمنين القصة المشهورة القصة المشهورة يوم أرسلت صفية القصعة في ليلة عيشة فكسرت عيشة رضي الله عنها صفحة بمحضر من الصحية ما ضلت ولا صاحة ما فعل صلى الله عليه وسلم غير أنه تمسم وقال غارت أمكم غارت أمكم لما غيرت صفية بنت حيية رضي الله عنها مرة معنى مرة بأصلها قبل الإسلام وعيرت من بعض أمهات المؤمنين قال صلى الله عليه وسلم أفلا قلت لهن عم نبي وأنا تحت نبي عمها نبي يعني هارون وأنا تحت نبي يعني نبينا صلى الله عليه وسلم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم وكانت هذه الحكمة ولما أكثر بعض أمهات المؤمنين في شأن صفية وكان آخرهم زينة هجرها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشهر لا يدخل عليها فليس الأمر هكذا فالحكمة في موضعها الرفق في مكانه والشدة في مكانها تتكلم عائشة رضي الله عنها تقول في شأن صفية هكذا تقول لقد قلت كلمة ثم تقول أخرى كلاما يقول لها قولي أنا عمي نبي وتحت نبي وتأرى أنا تحت نبي ثم تتكلم بين أبو رضي الله عنها بكلام نحو الكلام الأول فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الكلام يكثر ويتكاثر كان شيئا من الشدة وكان في الحكمة فالحكمة فع فعل الشيء في موضعه على الوجه الذي ينبغي فعل الشيء الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي وهذا الذي ينبغي علينا أن فرغة من العجلات إلى إلى الحكمة والكلام أيضا في هذا كثير وفي قصة الإفت وماء موقف النبي صلى الله عليه وسلم فيها باج إذن علينا أن نفر من العجلات التي لا يجن المرء من ورائها إلا أن دائما إلى الحكمة التي يشتر المرء عليها في الدنيا والأثر والحكمة لا تكون إلا بإلم فعلينا أن نسعى إلى العلم والحكمة هي السنة ومن ثم علينا أن نحرص على طالب السنة وأن نحرص على تطبيق السنة اعتكفنا اعتكافنا هذا فهل اعتكفناه على السنة آلوك فيه على السنة صوبك فيه على السنة نومك فيه على السنة كلامك لإخوانك على السنة أفعالك إن كنت خادماً أو نقدوماً على السنة إستقشارك في وجوه إخوالك على السنة صالك على السنة وضوعك على السنة أنت ما دخلت إلا لسنة ولإحياء سنة فننبغي أن تحيا عليها هذه الأيام والعجب والذي يعني يؤسب النفس والقلب أن المرأة ربما رأى كثيرا من أفعالنا ونحن ما دخلنا إلا ونحن نرفع شعار السنة ونرى الأفعال لأسف وربما نرى كثيرا من الأقوال على خلاف السنة فالحكمة الحكمة الحكمة, الحكمة اقول والله هذا واسال في الله العظيم ان لي الله وسلم بارك والحمد